بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الألية وصحبه أجمعين القواعد في قيل أقرب إن جاو القاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله يعني بكار قصا باشتر إلا بكارخستني يا بجد جو خستني هالك زي كقصي يقول أبي هالدن بوجه يكبسه بدون زينوك حملي بكين للسلي allah ایت بدیناره سخیه علما که این حقه و مجازیه چی معنا حقیقیه به مجازیه بیاد خلاصه بهبینی کی بود دوزینو روی اعطاء حسب مقتضاه لغوي اولا من مقتضا يعني حکم دان بقسه که حکمی که قسە کە حکمی مانەداری مانه داری پیه به با یعنی مقتضا خوزه نیانش یعنی داخوازی این یعنی با گوهره او زمان زمانی او کابرا داخوازی این باشتره لیو این مقتضا یاد داخوازی او قصه پوچه و لغیب که یعنی هر قصه اگه تاریه هبید با گوهره زمانی کابرا معنای کتاب دوازده تو بسیتره لواکا پس گی کابرا لواکا حلق بلغی کردو حالیت پلیتی تو کردو و کردو اگر جدی بێت. سعی کنم بالحمله عالحقتی ام المجاز آه حمل ما من وضع لغات سيو لكودا دان رابوم معناه أو ميويك هم ما نجزن. دانري مع م... م... وشال بره معنا استعمال هيني متكلمة. سويش وياجر وقتكازي كذا أكاد وشيك بكار أباد بوم معنايا معناشيا خلين استعمال كلمة لما معناك ككابري متكلمة بس ديش سيو أكذا كذا بوم معناك يتبوعتك. بله ما چی او دوسه و جهنم کرد اگر بۆ مثلا بون با کولمی انسان بیو اتاک بک بو مناوی دیو بلا کلمی الله سیل ما چی سی او کرد یعنی کولن مثلا اما استعمال کلمه ل اشتراک کابر متکلمه بس یعنی نیتی کرد وضعش این کوره حمل ز اویا سامع بی سرای بی سید بوشته کی تد بیو اتاک کاره ل باتیو مثلا سی او بیژ بو بوشت تر بیو اتاک مثلا خوان سيو مثلا مثلا منو و ختانو عن هو بيذن حمل ليني بيسرع يعني مخاطب بردنك او كسقصيبو اكل مثلا مثلا حمل قال زرشتي كيتر <تصفيق> واني ها هرشي ما بزد يعني هو بيذن حمل تاعتو عند معناه تو بقصه كبرى او تو تقتمع قرائن شنواتني شواهد لوكاتا ابي لبرصاب غير لا هذا زوي كيفي خوي و هذا هذا اگه تو قرائن و شوائده پین اقسی که رحمه که بو شتیه که خود مبسته نیتیگو هی لپالی ها هیت قرینه که دلیلی که شتیگو دستو ناولن چی تحریف اقسی که نمونه من حلف ان لا يأكل من هذی النخلة شيئا ثم اكل من ثمرها او طلعها نه تا هنیاشن بعضیش منوره و ازدواجی بزمار بزمار بزمار سری پانه و دیما فستیلا آخر هیچ وقت هر شب هست لبینی سری پانی بزمار و سری آخر نه نه تا توی عمدی که ال زدم اما پیششی ما تحریب وای بزن هنیاشن بعضی شوخی شد بلامهر مفید تو وقت هر شب بزمار و لبینی سری امتناع چیه وقت نه واژه شبانی ولی واژه شبانی ما بین اسیا ولی ما بینی گپی انسان وقت سری ها هست یا سری گپی سری واژه شبانگی اون که کلمی دو واژه شبانی جوانی دو سری مثلا بطور سیا سو اگر سری ولی دو و بین تحریف راه حمید لەسەر آن معنا کە کابرا لواژه شبان خیلی او منحلف ألا يأكل من هذه النخلة شيئا ثم أكل من ثمرها أو طلعها حنث. أجر كسك سواني خوار آآ كلم مثلاً دار خورما نخوا، هيج نخوا لا دار خورما. دوأبأجل لمي وكي خوار كي خوار. طلع نوع هني هن هذا نيب دار خورما وكري خلالي بيزن. وكم يورد تلقي في أدن. ينيني رومي وطلع ووير. و كذي هالال يجوزن هالال نازم فرش كرداء نعم كرداء أفشاني ووأو يجوزن لأن النخلة لا يمكن أكل عينها حتما أخريت الله ألم بي يجزي لأن النخلة لا يمكن أكل عينها فيحمل على ما يتولد منها كوخذ دار دار خل ما خو أخريت خو خو كات التبلي دار خل أنا يمر رجامة ريب بودوزينو حمل يكل نسره كمي وقت. ثانياً إذا حلف قال لا يأكل القدر. تقسمنا أخوا أو منجل ناخو. منجل يعني خاولمة. ما ما يعني منجل عربية. خاولمة تركية. قازان إيش جد شيو. شو ما هو منو تقولي؟ فارسي أقول إذا لو لو منجل ناخو. منجل؟ ميرجلو هاتي لعلي. ان رسوله كان كان يصلي وله عزيز كعزيز الميرجل يعني دني وزوزي ليها فيزي له هادوكشي وكو فيزيتي اني ما جا ويا قوالماك وقت اكلت قم اداته ودينك اللي فيزي ا يا قدر قدر جو انا كان الميرجلو قدر ها على تقول سوجني ميفع بيرحم على ما يطبخ به منجل اخري قال منجل من اخري ها تنجي اخري ها تنجي شنو او تاو ناخذ او تاو ناخذ دي تاو اخري تاو ناخذ او هاي هاي تاوكا هاي من وقف على ولده هركس ورستاي كرد مناضي وتي أو مثلاً باغاه وقفة ورستاب يبون وليس له ولد سلبي منالي بيشتيخوي نية منالي بيشتيخوي فيحمله على ولدي ولدي لسر منالي منالي حملا كده أقدر منالي منالي بو حمض يكين لسر ااا مثلا كوري كوري بو بون لأن أعمال الكلام أولى من إهمالي شو بكار خستني قصة بعشرة لفقط خستني ام قصد توجه یه بدمو برای بابدوزینو که پاکی نخه اینو به معنا نکن، پوچالی نکن، آخه که لغوی نکن، آبی هولدن راجای بابدوزینو قاعده کش که اعمال کلام اول من همالی. القاعده خارجی بضمانی. خارجی بضمان. پیشتری رو از من بازمان کرد. خارج یعنی هر برابر و نتیجه یک یا برهم یک کلشته یک پیدا آبیت پیشون خارج. حالا لینو آتو خارجی خروجو آتو. ظاهر ان الله والله عالم. بالضمان يعني بربرساتي لبرانبري بربرساتيو بروبوم يكلشتك هاله دسي كابرا بها بو لابرانبري ضمانتي او شتا حسابك نمونه يعني اجا كتوشتك وفروج بكابرا نمونه ماشي نقدر بكابرا لو اما شي مثلا عبدار حاول يجبه تو اتواني كراي او ماوي كها توي بكري اللي ن بو چونكه يزين اوبر هميك املي ورگرتيا لمقابليچ يا يا مثلا من روشنت بير لمقابلي وك اگه ماش نگه تسالو فيو كيل يا تو يك لا كابرا بزني كشيري هي دوه برتامال لشيرا يا من من الخوري ياك يا لموكل استفادت دوه حيوانا گ عبدار دات كروتوانه خيني خورياكو شيراكو لفسياني نا زين الخراج بالضمن المقابله انخراج الذي يخرج من ملك الانسان اي ما من النتاج وما يغل من الغلات خراجو شيرن هر شيكل لملك انسان دراشا بها ابين وبرهم اويك وكنتجه يا وكو برهم بروبوم يا مثلا غله غله يعني اويك وكو سودو يعني كوكو السودية استفادته كلبني الحيوان ونتائجيه وغلال الأرض أراضي وما إليها من الأشياء وكذلك حيوان يا بروبوم يا مثلا خلقها برهمي الزويكة يعني لمشتعنا لمبابتها وفي الأشبال ابن نجيم يعني نجيم أشبه نظاير أشبه نظاير ابن نجيم يعني نجيم محنافية كل ما خرج من شيء فهو خراج. حشتك لشتك دار بجيت في شيء خرج, خرج. فخارج الشجرة ثمرته خارج درخت ميوكيت وخراج الحيواني دره ونسله خارج جان لبرشت أبدا أبدا الشركي و أه... تبيجن باتك حيوان مثلا هو ما خرج من الشيء من النار خرج السودة كالشتك در الضمان المؤونة كالإنفاق على الحيوان الضمان تي يعني تبيجن خرج زحمت وك خرج كرني حيوانك تمن خرج ضمان ومصاريف العماره للعقار وخرجي اودان كرني اشتك وكو عقار اقلت من مالي غير منقول اقل وتش مال غير منقول وكو شي زوي درخ مال خانوبره امانه شي عقار دي طبعا مصاريف جمع مصرف يعني هزينه هزينه لي اودان كرني عقار هذا اسوي كيا ها هلا أستوي أم شخصك قريبتي، كواهي يعني خارجك أو زحمةك أو هزينة، ككبرك أو تتسرشانه، ضمانتي أوجت أجد بفوتة، هلا أستوي كيا هلا أستوي كريارة، أما لمقابلة أواجهتل، وهنيه أما لمقابلة أواجهتو مرقائلتو صندقة قريبتي، يا بزنكليات قريبة، يا عشترقة يا هاتين، شيركلي نی بود او بکش عیبی ندا، مثلا نیخزنی پرچه، زحمتی لازم کیش ا، عملم خرابی او ما ما خ... آه... من ما خرج من ما ما خرج من عین و و غلته فایل عليه من ضمان الملك عين و شتي مينه يعني اويکه بچه ها ببيند پيش نزد يا سودك کس مولکی که برای کاریار لباتی، لبرمتی، بەرمتی دیوانی برمتی لبرمتی اوه که, که او یعنی زمانه او مولکه لستوی امابه یعنی برپرس و زمانه او چواتا جیان مروژی فا اینو لو تلیف کان من زمانه اگر فروش راوک فوتیه بفوتیه بطلافیت که مشتری کریار. فالغلطو له کوایا برهمك که سودا که هاتو برهم هنی ني كابري كريار يكون الغنم في مقابله الغرم قاعده ما الغنم بالغرم, بالغرم. دسكود بنمبري ضرر دسكود بنمبري زياده يا ضرر دليلها لا تجب الشيء المجموعيه انس ا قنجد ا قنجد ان عايشه ان رجلا اشترى عبدا فاستغله عشان رزاي خوالي به كابرك كويله بردك كريف فاستغل بكاريه من بهري ليكيشا خلاص ثم وجد به عيبا و عيبك باكرك ل بردك فرد وهو جرانديو فقال يا رسول الله كابرك فروشارتي اي بيغميفا انه قد استغل غلامي ان غلامي من بردي من بكاريه ناك بهري ليكيشا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج فرمي برو بوماك وبهرك كتو يجيتي لمقابلة ما رجوز زمانتك كهالة أستوي يعني او برب ما يكل عبدك أم استفعتك كرجل يأتي لمقابلة زمانتك كهالة أستوي الأمثلة لو رد المشتري سيارة بخيار العيب وكان قد استعملها مدة أجر كريار معشينك تومبيلي كي كراندو ب ااا كتبين فروشيار بتي بخيار العيب خيار العيب تيا يعني هو ماش معملة بسيمانة معملة بسيمانة يعني كبر بو يحب بسيمان بيوته بمامله پرزمان اگر گرانی بشو ک ای بیت یاب او گنیست نعمل ما و یک بکاری هینا و ماشینه کا بردیو بوخشو امنا اولا گرابو لا تلزمه اجرتها کرای ماشینه کا نه به بیدات کبره خوانه کی کیستا یک من توت هینا به بیدات مش چیپ بیا یا فروشار لانه لو تلفه فیدی قبل الردیله كانت بمالی اگه بتلفات بفوتید بل و بی گرانیتو ماشینه هر الكريار مشتري يعني أن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضماني يعني أو كزيك الضمانة تشتكي كأجر بفوتية نفع أوشتى سودي أوشتى لمقابلتها لمقابلة أو ضمانتي لمقابلتي أو أوشتى أم هذا هذا أسوء أمها حالة تلف لكاتك كقرار بفوتية أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المبيع يسقط فيها أما أجرها تو كريار أي خلاص اي بكاي زاني كان مع را ثم هلك المبيع في روشراو يسقط خياره ما ما فشي مانكيتشي يعني بويني ام فشي يعني اختياري جراند نو ما وكا يسقط ولا يحرق ما في جراند نوجيه بنيه ما دام كويسانيتي ابدارا تور تستككري ازاني ابدارا وناي جراندو فوتو آه لا <تصفيق> <تصفيق> كريارة <تصفيق> ثانياً لو اجترح حيوانا ثم استعمله وبعد أيام علم ان فيه عيباً يرد يرد الحيوان ويأخذ جميع الثمان أما فليس له سوى حيوانه اگر حيوانك كري بكاري هنا دواي شن روجانك زانيك عيبك حيوانك أجرناه تو دواي بولك فروشات تنيح حيوانك يبغى هذا كوري بقرياتش بس باش رسول الله وسلم على محمد المعلي وصحبيني